إن الساعة لاتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال i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 Thank <laughs> you. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَذَا نُظُمُ ظِلٍّ لَّهُ الدَّقِيقِينَ